117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. تبارك الذي نزل الفطان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 قَالَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ غُلْمٌ وَذُرَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا 117. فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا 118. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما 119. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 120. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 121. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 117. انظر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 118. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري 119. جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 110. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 111. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا 119. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا 110. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 111. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد 116. كانت لهم جزاء ومصيرا 117. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا 119. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 114. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 115. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أوليان 112. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 113. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 114. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وَمَا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 118. وكان ربك بصيرا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 112. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 113. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يَوْمًا على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرَّسُولِ سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 111. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا 112. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 111. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 112. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 112. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 113. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 116. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 117. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 118. أم تحسب أن 119. أكثرهم يسمعون أو يعقلون 110. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 111. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 119. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 110. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا 111. والنوم سباة وجعل النهار نشورا 112. وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته 126. لنزلنا من السماء ماء طهورا 127. لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا 111. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 112. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 113. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 114. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب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 112. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا خَلَقَ الذي خلق وَمَا والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.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 111. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 112. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 112. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 113. والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 114. إنها ساءت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 111. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 112. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 113. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 114. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 119. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 110. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 111. واجعلنا 117. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 118. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 119. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما